اللي حذرته جرالي واللي غالبته قدار واللي خونته وفاني واللي أمنته غدار رميت ايامك خفية وأنا ايامي وفية دمعتي دايم عصيه ويحميني رب البشر ويحميني رب البشر